أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونبيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مك. لتقرأه على الناس، لتقرأه على الناس على مكفؤ ونزلناه تنزيلا. قل أعمن به أو لا تؤمن. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يُتلى عليهم. إذا يتلأ عليهم إذا يتلأ عليهم يخرون للأذقان سجدا يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعول وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ يَبْكُونَ ويخرعون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل دع الله أو دع الرحمن. قل دع الله أو دع الرحمن. أيما تدع فله الأسماء. <تصفيق> <تصفيق> أيام ما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا قدمت لكم هذه التلاوة من موقع tvقرآن.com